In الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور and ومن سيئات proud of him. And we pray with Allah from our hearts and our actions. Whoever is proud of Allah is not a sin for him, and whoever is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 وبين الملل والنحل عموما الأخرى أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقر لله تبارك وتعالى بالربوبيه والألوهية والملك ونقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة وغيرنا لا يقر بذلك إن أهل الإسلام ينفون عن الله عز وجل الصاحبة والولد وغيرهم يدعي أن لله صاحبة وولدا إن أهل الإسلام ينفون عن الله عز وجل الشريك وغيرهم يدعي أن لله شريكا في الملك إن أهل الإسلام ينفون عن الله عز وجل الشبيه والمثيل والند والنظير وغيرهم يدعي أن لله تبارك وتعالى شبيها ومثيلا وندا ونظيرا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا إن الأدلة العقلية والنقلية والحسية كلها تشهد بوحدانيه الله عز وجل وتشهد بتفرده وبربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى فهو الاول والاخر والظاهر والباطن والله تعالى يوم ان يتنكر له العباد والمخلوقات من المكلفين من الثقلين ولا يشهدون له بالوحدانيه والقيوميه فانه غني عنهم وانه سبحانه وتعالى قبل ان يشهدوا او ان يقروا او يعترفوا شهد لنفسه بذلك في سورة آل عمران قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فشهد الله تبارك وتعالى لنفسه أولا أنه لا إله إلا هو المعبود بحق الوحيد الذي يستحق العبادة ويستحق الذكر والتعظيم ويستحق الخشية والخوف والخضوع ويستحق المحبة هو وحده سبحانه وتعالى وطائفة أخرى من المخلوقات وهم العباد المكرمون وهم الملائكة شهدوا لله عز وجل ايضا بذلك وطائفه اخرى من البشر وهم اولو العلم شهدوا لله عز وجل ايضا بذلك انه اله واحد وانه هو معبود واحد وانه قائم على السماوات والارض سبحانه وتعالى موسى عليه السلام لما رجع من مقات ربه فوجد قومه يعبدون العجل من دون الله ووجد رجلا أفاكا اسمه السامري أخرج لهم عجلا جسدا له خوار وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي جاء موسى إليه عليه السلام إليه وكلمه وقال له فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه وثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلى الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كانت هذه دعوة موسى عليه السلام لقومه لبني إسرائيل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما احاط بعلمه كل شيء وخلق بعلمه وبقدرته كل شيء سبحانه وتعالى ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما من دَابَّةٍ في الْأَرْضِ إِلَّا على الله رِزْقُهَا ويعلم مستقرها ومستودعها كُلٌّ في كتاب مبين سبحانه وتعالى وسع كل شيء علمه قال الله عز وجل والهكم اله واحد لا اله إِلَّا هو الرحمن الرحيم وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون والناظر حقيقة في سبب بعث الأنبياء والمرسلين لماذا أرسل الله عز وجل الأنبياء وأرسل المرسلين إلى الناس وبأي شيء أرسلهم أرسلهم بقضية واحد وبأمر واحد أن يقول للناس أن الله تعالى واحد وأنه هو المستحق العبادة وأنه هو المشرع وأنه هو الحاكم والحكم العدل سبحانه وتعالى بهذا أرسل الأنبياء والمصلون قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه هي كانت المهمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها الأنبياء من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم توحيد الله تبارك وتعالى تفرد رب العالمين تبارك وتعالى بالإلهية أي بالعبادة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبعث رسول الى احد او الى بلد يدعوه الا بهذه المهمه اصل معاذا الى اليمن يدعوهم الى الله عز وجل قال له ول فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله وفي روايه فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يعبدوا الله وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إذن هذه هي مهمة الأنبياء بعثهم الله عز وجل وأرسلهم بهذا به إلى أقوامهم يدعونهم إلى التوجه إلى الله عز وجل والتوكل عليه والاستعانة به وطلب العفو والمغفره منه سبحانه وتعالى أن يكونوا مقانتين لله عز وجل بالليل والنهار يذكروه ويهللوه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما اذا هذا هو الفارق بيننا وبين الأمم رب العالمين تبارك وتعالى يجب أن تستحوذ فكرة العبادة قلبك ووجدانك وعقله وحياتك وتنظر في حياتك لا تعيش على هامش الحياة إنما يجب أن تتأمل في آيات الله عز وجل كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أنت فيما تنظر من حولك في آيات الله عز وجل وفي مخلوقات الله تبارك وتعالى تجد وحدانية الله عز وجل وتجد قدرة الله تبارك وتعالى هذا الكون وهذا النظام وهذه الأرض وهذه السماء والجبال والشجر والدواب والطعام والشراب والأزواج والذكر والانثى والكبير والصغير تنظر في كل هذا وتتأمل وتتفكر وتتدبر فتصل إلى ان هناك قوة تهيمن عليه وتهيمن على الكون هناك يد قدرة تدبر أمر هذا الكون تتولاه قائمة عليه عند ذلك تزداد إيمان ايمانا بالله تبارك وتعالى فانظر يا اخي فيما تاكل وفيما تشرب هذا الطعام الذي تاكله من الذي انبته لك من الارض على شتى واختلاف انواعه واصنافه والوانه وطعمه هذا الماء الذي تشرب, تشرب نزل لك من السماء من الذي أنزله ال هل هناك يد أخرى أبدا, أبدا, ابدا أنت عندما تنظر إلى الكون, الكون وصفحة الكون, الكون وخروج الشمس وطلوع الشمس من مشرقها إلى مغربها و والقمر, فيها فيها في والقمر كذلك والليل والنهار والصيف والشتاء تنظر إلى هذه الآيات فتجد أنه لا شريك لله عز وجل في ذلك وأن أحدا لا يستطيع أن يتحكم في الشمس ولا في القمر ولا في الهواء ولا في المطر ولا في الليل ولا في النهار ولا في شيء أبدا من هذا خلقك وخلق أولادك وخلق الناس والمخلوقات وكل ما على الأرض لا يستطيع أحدا أبدا ولا ويستحيل أن يدعي أحداً أنه خلق ذبابة او جناح ذبابة أو انبت حبا أو أنزل مطرا أو يفعل شيء من هذا من الله تبارك وتعالى رب العالمين عندما يعني يأخذ فكرنا من أجل أن نتدرج في الفكر والنظر قال قل أرأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون لو أن الله جعل الليل صرمذا ما فيش نهار من إله غير رب العالمين تبارك وتعالى يأتيكم بضياء أفلا تسمعون هذا النداء من رب العالمين لكم قل افرايتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون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 وإعجازه وإلى نعمه وإلى آلاءه لا يليق بالمؤمن أن يأكل الطعام وأشرب السراب دون أن يتفكر دون أن يشكر دون أن يزداد إيمانا برب العالمين تبارك تعالى الذي قال قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فاقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتون ونخلق وحدائق غلبة وفاكهة وأبى متاعا لكم ولأنعامكم اذا انظر رب العالمين يامرك يا أن تنظر إلى طعامك الذي تأكل وإلى شرابك الذي تشرب من أجل أن تتعرف على رب العالمين تبارك وتعالى وأن تزداد ايمانا وأن توحده فتجعل قلبك ووجهتك واحدة لا يستفيد إلى أحد غيره ولا إلى أحد سواه تطلب منه الهدايه تطلب منه الشفاء تطلب منه النصرة تطلب منه النجاة تطلب منه الجنة كما قال إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب بهبل حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون من اتى الله بقلب سليم فتطلب من ربك تبارك وتعالى كل ما تريد وتساله كل ما تريد ترجوه وتخشاه وتخافه وتحبه وتغضع وتعبده وأن تراض عنه سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام لماذا خلقنا الله عز وجل خلقنا للعباد لم يخلقنا لشيء آخر لا للعبن ولا للهو ممكور ولا للعب ولا لغفلة ولا لدنيا ولا لشهوة انما خلقنا لمهمة جليلة وغاية نبيلة تحقق لنا السيادة على الدنيا والنجاة في الآخرة قال في آخر الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين هذه العباده التي بين الله عز وجل انه اوجدنا وخلقنا من اجلها اين مجال اللعب او اللهو في هذه العباده مفيش اين مكان العبث او تضييع الاوقات او الانشغال عن رب العالمين مفيش اذن انت إذن رجل, رجل المخلوق وعبد الله عز وجل لا تدري متى ستموت ولا متى ستقبر وتخرج روحك من جسدك أنت لا تعلم شيء عن هذا بل أقول لك أنت لم تكن تعلم شيئا عن نفسك قبل ان تكون وقبل أن توجد قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ما رأيت نفسك عندما الله ولا استشارك في نفسك ولا لك دخل في شكلك ولونك ولا بياضك ولا سوادك ولا انت ذكر او انثى لا علاقه لك بهذا بل انت في نفسك أشياء أعضاء في جسده لا دخل لك فيها قلبك تستطيع أنت أن تتدخل فيه أن توقف حركته أن تدير عمله إلى عمل آخر أنت لا تستطيع أبدا لا تملك هذا المعته لا تملكها انما هي تعمل بأمر الله عز وجل بقية أجزاء جسده تعلم او تستطيع أنت أن تقول لي كيف تنمو كيف يكبر عظامه كيف تلمو وتكبر تستطيع أنت أن تتحدث مع نفسك كيف أرى؟ كيف تسمع؟ كيف تتذوق الطعام؟ كيف تشعر وتحس بالبرد أو الحر؟ لا دخل لك في هذا لا تعلم أنت شيئاً عن هذا كيف تفكر؟ كيف تفهم؟ كيف تفهم أنت؟ لا تستطيع أن تتحدث ولا أن تتدخل في شيء من هذا من القائم على هذا؟ من هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعل لله شركاء قل سموهم اين هؤلاء الشركاء سموا هؤلاء الشركاء من الاحياء او من الاموات او من غيرهم سماهم او ما هو وصفهم من اجل ان يكونوا شركاء مع الله تبارك تعالى انت تشم لكن لا تعلم كيف تشم هكذا هذه اشياء كثيرة في نفسك أنت لا تستطيع أن تتحكم فيها شعرك هذا صار أسودا وكثر ثم انقلب أبيضا لا دخل لك في هذا قوتك كنت قوي ثم سرت ضعيفا انحل ظهرك ضعفت, ضعفت قوتك ضعف بصره لا دخل لك في شيء من هذا من القائم على هذا الله تبارك وتعالى إذا ما نفعا فادعوه واذا ما اردت دفع ضر فادعوه انه الله سبحانه وتعالى الذي لا اله الا هو وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون انظر في نفسك هل انت على هذه العبادة فعلا قائم ليلك ونهارك انت ذاكر لله عز وجل انت شاكر انت طائع انت محافظ على اوامر الله عز وجل ام اين انت انت تبحث في هذا أنت تزداد, أنت تزداد ايمانا, إيماناً بالله تبارك وتعالى, وتعالى. عندما تستمع إلى الذكر او إلى وإلى آيات, وإلى آيات الله وإذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الله عز وجل أخذ العهد علينا ونحن كامثال الذر في ظهر آدم أنه هو ربنا وإلهنا وليس لنا رب سوى ولا إله غيره وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذر وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا نطقنا جميعا وشهدنا أن الله هو ربنا وهو إلهنا سبحانه وتعالى قال أن تأتوا يوم القيامة أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين او تقولوا يوم القيامة او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون ان تأتي يوم القيامة وتنكر هذه الحقائق وتتحججون بسنة الاباء والاججاد وانكم خرجتم فوجدتموهم يدعون لله شريك او ابنا او ولدا ففعلتم كما يفعلون فيوم يوم القيامه تاتون وتقولون خرجنا وجدنا اجدادنا واباءنا افعلون فتتحججون بمثل هذا والله سبحانه وتعالى اخذ الميثاق على جميع الامم من قبلنا بهذه العباده كما في سوره البقره وإذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل العهد عليهم لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا ربما عندما تسمع وأنا أتحدث عن الله اليوم انا أتحدث عن رب العالمين تبارك وتعالى عندما تسمعني ربما اليوم يعني تسأل نفسه وأنا ما بعبش ربنا هو في آلهة أخرى غير الله ربما سألت نفسك مثل هذه الأسئلة نعم هناك آلهة كثيرة الأهواء آلهة تخذها بعض الناس آلهة فرأيت من اتخذ الهه هواه المال والدرهم والدينار تكون آلهة قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش هناك آلهة أخرى لخلق آخر يعبدون الشمس والقمر والنار ويعبدون الأوسان ويدعون لله عز وجل ولدا فتعال الله عما يقولون علوا كبيرا وقد بين الله عز وجل أن السماوات والأرض والجبال تكاد أن تفسد وأن تخر وأن تنهد وأن تفسد تماما لا يكون لها وجود عندما يقول أحد أن لله ولد كما قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا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 فكادت السماوات والأراضين والجبال أن تخر وأن تفسد وأن تنهد يوم أن يقول أحد من العباد أن لله له ولد سبحانه وتعالى أنه يكون له ولد ولم تكن له صاحبة بل لو أن أحدا اتخذ مع الله عز وجل آلغة أخرى بين الله عز وجل أنه إله واحد وأنها لو كان في هما آلهة آله إلا الله, الله لفسدت كما بين الله عز وجل المخلوقات التي من حولنا كل شيء أنت تلمس أو تراه أو تدوس عليه بقدميه أو تشعر به كل هذه المخلوقات وكل هذا الكون في عبادة دائمة في ذكر دائم لله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى الم ترى أن الله سبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الطيور التي يعني عمل الصفوف وسطور في الجو كل شيء في الكون رب العالمين علمه كيف يصلي كيف يسبح ربه تبارك وتعالى كل هذه المخلوقات كل منها قد علم مسؤولياته وعلم وعلم صلاته وعلم تسبيحه كما قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إذن الله تعالى له واحد المستحق للعبادة القائم على الناس المتوكل عليهم سبحانه وتعالى المالك أرواحهم وأرزاقهم وأعمارهم العالم بمصالحهم ما يسمحهم وما يضرهم هو الله سبحانه وتعالى المستحق الذكر المستحق الركوع السجود الخضوع المؤمن لا يكفيه هذا الاعتقاد بل فوق هذا الاعتقاد يجب أن يحمل في نفسه العداوة لكل من دعا إلها آخر غير الله سبحانه وتعالى أو آمن بإله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 حتى تؤمنوا بالله وحده يوم أن يؤمن أهل الأرض بالله وحده صار الجميع أخوة متحابين. وأن الذي يفرق بينهم أن طائفة لا تؤمن بالله وحده أيًا كانت هذا الذي يحمل المؤمن هذه المسؤوليه قد كانت لكم أسوة حسنة الله عز وجل حذر أن يتخذ معه إله او أن يكون معه شريك أن يعتقد الإنسان في ضريح أو ميت أو ولي أو نبي أو ملك أو حجر أو شجر أو يظن أن المطر نزل بالأنواع يقولون نوت كذا ونوت كذا قال الراوي صلينا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته التفت إلى الصحابة وقال تدرون ماذا قال ربكم قلنا الله ورسوله أعلم قال, قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا نوت كذا ونوعة كذا، فهو كافر بمؤمن بالكواكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فهو مؤمن بكافر بالكواكب. حذر الله عز وجل أن يلتفت قلب المؤمن إلى ساحر أو إلى كاهن أو إلى عراف أو إلى دجال أو إلى أي أحد يدعي. أنه فيه البركة وفيه كذا وكذا ويلوي المؤمن قلبه وروحه ووجدانه على الله تبارك وتعالى لذلك رب العالمين قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الأدل على وحدانية الله عز وجل لا تكاد تنتهي ابدا بل إن كل شيء ناطس بوحدانية الله عز وجل جل. خلق السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب والناس والمخلوقات وكل الكائنات كل هذه أدلة ناطقة بوحدانية الله عز وجل أو كما قال القائل ليس يصف في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل يعني إذا احتاج رب العالمين تبارك وتعالى بعد هذه بعد الآيات وهذه النعم والألاء إذا احتاج إلى دليل, دليل نأتي بدليل دليل إن اختلاف دليل الاصوات دليل والأسماع والأشكال, والأشكال, والأشكال, والأشكال وبصمات الآذان والأعين, والأعين وحركات, وحركات الأبدان ودقات القلوب والإحياء والإماتة, والإماتة والبعث والنشور كل ذلك دال على وحدانية الله تبارك وتعالى ان الأسماء الحسنة والصفات العنى دالة على وحدانية الله عز وجل فهل هناك أحد يستطيع أن يسمي نفسه القوي أو المتين أو العزيز أو الحكيم أو الخبير كل هذه الأسماء لله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى له وحده سبحانه وتعالى دالة على وحدانية الله عز وجل هذا الشرع الذي نحن عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصله وعفه وكرم وجود كل هذا الشرع بما فيه من كل هذه المميزات والتيسير والتسهيل كل ذلك دال على وحدانية الله تبارك وتعالى <تصفيق> <تصفيق> هذا الكتاب القران الكريم <تصفيق> الذي لم يبدل ولم يستطيع أحد أن يبدله أو لا يستطيع أحد من الجن والإنس ان يأتي بصورة أو بآية منه, منه. دل على وحدانية الله تبارك وتعالى كما قال القائل فيا عجبا كيف يعصى الاله أو كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أقول قول هذا واستخر الله العظيم لي ولو الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المسلمون الكرام إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله, إلا الله أفضل الكلمة وأحسن الكلمات وأعظمها وأنفعها هي الكلمة الوحيدة العظيمة المفضلة من لدن خلق آدم إلى قيام الساعة بل من لدن خلق أي خلق يعلمه الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة أفضل كلام وأحسن كلام وأنفع كلام وأصدق كلام كلمة لا إله إلا الله إنها هي العروة الوسطى إن كل تهليل صدقة عندما تقول لا إله إلا الله تكتب لك صدقة إنها المدخل الوحيد إلى الإسلام إنها عهد عند الله لمن قالها أن يدخله الجنة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لا أستطيع أن أحس فضلها ابدا ولا أن أتحدث عنها ولكنني أذكر حديثا واحدا أختم به يدل على فضل هذه الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سيخلص رجلا من امتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له تسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول له أتنكر من هذا شيء يقول لا يا رب أظلمك كتبت الحافظون يقول لا يا رب أفلك عزر يقول لا يا رب يقول له بلى ان لك عندنا حسنه فتخرج له بطاقه مكتوب فيها لا اله الا الله فيقال له احضر وزنه فيقول يا ربي وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات يقال له انك لا تظلم اليوم شيئا فتوضع البطاقة في كفه والسجلات في كفه فتسقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يسقل مع اسم الله شيئا هذا الرجل المحظوظ ربما أكون أنا أو أنت إنه رجل من هذه الأمة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم معه تسعة وتسعين سجل هذه السجلات كلها ذنوب وإسراه ولمم طول السجل, طول السجل مد البصر بصر. كل صفحة مد بصرك بصر. ملانه ثم هذا الرجل عندما يكرر, يكرر. أتنكر من هذا شيء يقر ويقول لا أنكر أظلمك كتبت الحافظون يقول لا أفلك عذر يقول لا ليس لي عذر لك حسن يقول لا ليس عندي من الحسنات شيء عند ذلك رب العالمين يخرج له هذه البطاقة كلمة لا اله إلا الله المنجيه هذا الرجل الوحيد الحكمة من هذا الحديث أن العلماء قالوا أن الحكم من هذا الحديث أن الله تعالى يريد أن يقول لعباده أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لا يتأل عليه أحد إنما هو فعال لما يريد يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إلا عهدا واحدا قطعه على نفسه إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ده. يشاء عهد قطعه على نفسه أنه يغفر لا يغفر أن يشرك به إنما يغفر ما دون الشرك لمن يشاء سبحانه وتعالى أن يغفر له ويعذب من يشاء أن يعذبه إنه سبحانه وتعالى الموجد لهذا له الكون الخالق لهذا الكون المدبر لهذا الكون الذي يرث الأرض ومن عليها لا أحد منه أحد منه يعلم ساعة رحيله عن الدنيا ولا لحظه دخوله قبره لا احد منا يدري بشيء من هذا إنما نحن موكلون فقط ومكلفون بالعباده الخالصة الدائمة الكاملة المستمرة لله تبارك وتعالى إن الكلام حول توحيد الله عز وجل لا يكاد أن ينتهي وما قلته إنما هو غير من فيض وقليل من كثير وللحديث بقية في فتح باب عن الكلام عن توحيد الله تبارك وتعالى اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله اللهم أحينا موحدين وأمتنا موحدين واحصرنا في زمرة الموحدين فأنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم احفظ بلدنا مصر بحفظك وصلها بصيانتك وقها الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين احفظ رجالها ونساءها وشبابها وعلماءها وازهرها ومؤسساتها وحدودها فأنت ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله شنو ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على قامت الصلاه كن قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا